الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله الذي هدانا لهذا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 غير خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا فاتنين ولا مفتونين ثم صلوات الله وتسليماته على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى كل اخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم وَمَنْ يَتَّقِ دَاعَهُ دَاعٌ لِلْإِحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أيها الإخوة المسلمون يقول ربنا إنما أموالكم وأولادكم فتنة ويقول سبحانه وأعلمه أننا أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم وصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد والترمذي بسنب حسن صحيح عن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ذئبان ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف على دينه في رواية ما ذئبان ضاريان يأتيان إلى غنم قد غابا رعاؤها لافسد للناس من حب المال والشرف على دين المؤمن او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الاخوه الاحباب ان ديننا وان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ما ترك بابا من أبواب الخير إلا ودلنا عليه وما علم بابا من أبواب الشر إلا وحذرنا منه فإذا كاد الإسلام يأمرنا بأن نوظف كل إمكاناتنا ونستثمر كل طاقاتنا من أجل البناء بناء النفوس وبناء الرجال وبناء الأوطار ديننا يأمرنا أن نستثمر كل الطاقات وأن نوظف كل الامكانات من أجل البناء بناء النفوس بناء الرجال بناء الأوطان والانسان كي ينجح في حياته لا بد أن يستغل كل إنكاناته المادية والمعنوية في تحقيق أهداف يبني بها نفسه ويساهم في بناء وطنه وليس في هذا حرج بل هذه هي معالم النجاح ومظاهر التفوق ولكن إذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص على المال والشرف والشرف هو الاستحواذ على القلوب بالسعي الى تحقيق الجاه او المنصب او السمعة حرصا على الاستحوال الاستحوال على القلوب وعلى المقدرات الشرف هي المكانه والجاه والمنصب والسمع والمال معروف الحرص في المال وفي الشرف معنى الحرص الاحتفاظ او الرغبه الشديده في الاحتفاظ بالموجود وفي تحصين المفقود الحرص الحرص وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا الحرص والاحتفاظ بالموجود والرغبة في تحصيل المفقود رغبة في أن تحافظ على الموجود وأن تحصل المفقود وهذا في ظاهره قد يكون أمرا عاديا لكن إذا كان على حساب الغير أو على حساب الدين والإيمان فتلك هي الخطورة الشديدة. وحين نقول الاحتفاظ المذموم في الشرع لأن من حقك بل واجب عليك أن تحافظ على مالك وأن تحافظ على مكانتك وسمعتك من حقك هذا بل واجب عليك بل تضحي وتدافع عن مالك وعن سمعتك وعرضك لكن الاحتفاظ المذموم والذي يجعل صاحبه شحيحا بخيلا يمتنع عن الأداء والوفاء بالحقوق هذا هو الشر هذا هو الحرص المذموم ان يمتنع الانسان عن اداء الحقوق والوفاء بها سواء كانت حقوقاً مادية أو معنوية والشح غريزه في النفس لكن توظيفها بأن تحافظ على حاجتك ومالك وعرضك حتى لا يضيع المال وحتى لا يساء إليك في عرضك أما عن الشح المذموم فهو الذي يحول دون أداء الحقوق والوفاء بها حتى في العلاقات الخاصة والعامه وإن امرأة خافت من ذعنها نجوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا في العلاقات الأسرية خاصة عند وجود الخلاف يدخل الناس بالحقوق والوفاء بها فالرجل يريد أن يتخلص من زوجته بغير أن يؤديها حقها بل يريد أن تعاشره بالود والإحسان والتلطف وتخدمه من غير أن يؤديها حقها وذلك الشح النفس الذي منع منه القرآن ومنع منه الإسلام إذا الشح بمعنى الامتناع عن أداء الحقوق وما أكثر هذا في الميراث في الإيجار يستأجر الإنسان أرضا او مكانا أو محلا ثم تجده عندما يطلب منه أن يدفع يتردد فإذا جاء الموعد ربما تأخر وإذا استرنا عن العين التي يؤجرها لا يريد أن يتركها لصاحبه يؤجر المحل أو البيت أو الأرض وينتفع بها عشرات السنين ثم إذا أريد إذا استغنى عنها وأريد إنه أن يتركها هو الذي يطلب المال يا سبحان الله انظروا إلى انقلاب المعاييين انتفعت بالمحل ولا الأرض ولا البيت عشرين سنة ولا ثلاثين سنة أو خمسين سنة ستين سنة بمبالغ زهيده فاذا استغنى عنها ولا يريدها يتمسك بها ولو يتركها ذريبة للحيوان او يطلب المال يقول لك عاشك لو يا سبحان الله تنتفع بها ثلاثين سنه ثم تاخذ المال من صاحبها اي عقل يقر هذا واي شرع يقر هذا واي مجنون يقبل هذا انه اكل للسع والشح بالوفاء بالحقوق ايضا في حقوق الزوجة والازواج وفي حقوق الجاء والوالدين والحاكم المحكوم والمحكوم الحاكم فيه شح يضيع ولذلك حش حرض, حرض حرض حرض النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على الا تتتم بسمات الأمم السابقة وحذر إياكم والشح فإنه أهلك الأمم قبلكم او قال انما اهلكت القوم من قبلكم بالشعب دعاهم للبخل فبخل ودعاهم للقطيعه فقطعوا ودعاهم للفجور ففجروا الفاجر يسكن ويريد ان ياخذ بالكمال الفاجر يتصلب عليك ولا يريد أن يؤديك حقا ياخذ منك كل الحقوق ولا يريد أن يؤدي اليك حقا واحدا وهذا على مستوى الافراد وعلى مستوى الامم فإذا كان هذا هو الحرص في المال فالحرص في الجاه وحب الاستحواذ وبسط النفوذ وحب الترؤس على الغير هذه مصيبه المصائب حب الاستحواذ على القلوب والاستحواذ على الجاه المنصف والاستحواذ على الشعوب في الأفراد والأمم ما الأمم فيها في ادماننا هذه وما ظهرت الحروب والتطحن والضياع إلا بحب الاستحواذ الاستحواذ الحص على الشرف كل دولة تقول لك إن هي القوية تسمع وتطاع وتنزل وتبتط نفوذها شائك الناس أو لم يشأوا فيه. فيه ضرر فيه خلاف فيه قتل فيه تدمير فيه تشريف هذا هو حب الاستحواذ حرصا على الشرف عشان يبقى مكان الثاني الفرد عاوز يبقى له مكان ويتراس على غيره والمجتمعات والجماعات تتراس على غيرها والأمم تتراس على غيرها تصارعوا تنافسوا تكالبوا كانت الحروب كانت ضياع للدين قبل الدنيا بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف، واعلم أن الحرص على على الشرف، الجهل المنصب والترأس والاستحواذ أشد خطرا من الاستحواذ على المال، لأن التخلص منه أصعب، ولأن الزهد فيه أصعب، كل إنسان عاوز يتأله، كل واحد كل إنسان عايز جهوا بسماء الكلمة. والدول وهكذا إنسان عايز يتألف ويتكبر ويتعالى ومن الصعب أن يتخلص من هذا الشعور حتى يصدف بالموت او أو قالوا إن حب الاستحواذ على القلوب والترأسي والاستحواذ على الشعوب أصعب من الاستحواذ على الأموال والسح بالمال ويكون اخطر إذا كان ذلك بوسيله الدين والعمل الصالح لانه ربما الانسان يريد أن يستحوذ على الناس بعلمه او يستحوذ على الناس بعمل صالح فيقال صالح فيقال ولي فيقال شيخ يتابع يتابع فتكون له أتباع وسلالين فيترأس ويحرص على الجاه على حساب العلم وعلى حساب العمل الصالح وهذه أخطر أخطر من الأولى لانها استعمال للدين وللعمل الصالح في الاستحواذ على القلوب أو على الشعوب أو على جماهير الأمم يحب أن يتابع ولذلك ولا يجوز لا, لا تعلم العلم لتبابوا به العلماء وتماروا به السفهاء وتتخيروا به المجالس سنبقى لها أتباع كثار ولها أصحاب كثيرين فمن فعل ذلك فالنار النار النار نسأل الله السلامة والعفو والعافية وجز الله عنا نبينا أحسن ما جزى نبينا نبيا عن أمته ورسولا عن قومه ثم صلوات الله وتسليماته عليه أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين واشهد ان لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله فلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اكتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الاخوه الأحباب إن الأمر واضح جديد لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلنا إلى مثال من واقع الناس لو ان ذئبا ضاريا جائعا نزل في غنم راب رعاؤها ماذا يفعل يفسد على الناس أموالهم فتضيع الشياه وتضيع الانعام فكذلك الحرص على المال والشرف الترقص والاستحواذ يضيع الدين لصاحبه ولغيره لانها وسيلة،, وسيله قد تدعو صاحبها الى النفاق الى الرياء الى الرشوه وقلنا أن ان الجاه والمنصب والتراس اخطر لان الانسان قد يدفع المال لكي يترأ... يدفع المال لكي يستحوذ يضحي بالرقاب الناس من اجل ان يتولى على شعب او على بلد او على غيرها بل يضيع نفسه وفي هذا في علاقات الأفراد وما وجدنا خصومة إلا على سبر من أرض أو على دراهم معدودة يضرب هذا هذا ويذهب هذا إلى الشرطه هذا هذا إلى المحاكم من أجل شيء تافه من أجل استخوات فهي وسيلة للفساد والفساد الذي يتأكد من الاستحواذ على المنصب والجاه والتراصي اشد من يدفع الاموال من اجل ان يكون يضحي بكل ما يملك بس يبقى هو الموجود سبحان الله العظيم بحمد ولذلك قالوا ان هذا اخطر على الشعوب ويظهر الفساد والشحناء والمغضاء ويكون سببا للضياع فانظروا كيف يحذر النبي محمد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر ذنوبنا وسر عيوبنا وفرج كروبنا وسفر قلوبنا واهدنا الى سواء السبيل اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هما الا فرجته ولا ليلا إلا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا عاصيا الا هديته ولا مؤمنا الا ثبتته ولا مجاهدا الا نصرته ولا عدوا الا اهلكته ولا عدوا الا اهلفته ولا عدوا الا اهنفته ولا, ولا, ولا غائبا الا سالما غانما الى النجر دبته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا يستفسها وقضيتها يا رب العالمين باشوه الى الله جميعا أيها المؤمنون لا انكم واقم الله <صحة> ستخيم <أستغلق> <minimal> الحمد لله استو قالوا الله اكبر بسم الله <صح> <جمحن البر> <الحمد> الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الزكر والأنثى إن تعيكم لشتى فأما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للحسنى وَأَنَّا من السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا وكذب حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا فَسَأَلْنَا عَنْهَا فَأَذَنُوا بِعَذَابٍ قَرِيبٍ وَأَنَّا لَمَسْنَا الْجَنَّةَ فَظَنَنَّا أَن علينا لَّن نُّعْجَلَ بِهَا حَتَّىٰ أَتَتْ أَطْرَافَهَا لا لَمَسْنَا النَّارَ فَظَنَنَّا الذي كذب وتوزى وسيجنبها الأشقى الذي يبطي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجدى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسه فيرضى الله سمع الله بمن الحميدة الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم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 بسم الله الرحمن الرحيم ارايت الذي يكذب منه فذلك الذي يدع ولا يحض على طعام فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم الذين هم يراءون ويمنعون الله اكبر سمع الله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 law if